مَنْ جَ أَلِحَفَنَةِ فَلَهُ خَيُوم مِنهَا مَ من جَ أَلحَفَنَةِ أَلَهُ خَيومِهَا وَبَنْ جَ أَبِسنَيئَةِ فَلَا يُجِزَ الذيينَ عَن فلا يرجى الذين عمروا السيئاته